الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن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 حدود الله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بجنات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فين نَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْصَى اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيد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 ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك كحيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، يا أيها الذين آمن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 والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اذا ناجىتكم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه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 الله ورسوله ولو كانوا آباهم ولو كانوا آباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم هؤلاء كتب في قلوبهم الإيمان وأيده بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم